مريدك تنسى العشرة قلبي يحبك لا تخسره من العالم كله بأسرة حبيتك تزيد بكل زع حالاتك يلفاه مني بنظراتك هي عمري لك وحياتك حبيتك Fugnav <laughs> said قالني وكلمك عايش لي انت وعايش لك كل عمر يا ما اعرفك انت صيد في الماء ترجع انت بروحي وما تطلع بس واحده احبك اسمع ما Pszchni, újra nek. A szegfűn isyanek, ma gádár nem مريدك تنسى العشرة قلبي يحبك لا من العالم كله بأسرة حبيتك تدب بكل زع على حالاتك يا الفاهم بنظراتك يا عمري لك وحياتك حبيتك